الوحدة الثالثة الدرس الخامس عشر استمع إلى النص أقلياتنا في العالم واحد اغترب كثير من المسلمين من بلادهم طلبا للعلم أو الرزق أو نشر الدعوة وكانت الدعوة إلى الإسلام أهم هدف لتلك الغربة والرحلات في الماضي وقد أدت تلك الغربة إلى نشر الإسلام في كثير من أنحاء العالم وفي العصر الحديث استقر كثير منهم في غير بلاد المسلمين فأصبحوا أقليات فيها ويواجه أولئك المسلمون في بلاد الاغتراب المسلمون في بلاد الاغتراب هم ومن أسلم من تلك الديار مشكلات عديدة من أهمها أولا مشكلات عند ممارسة العبادة اثنان من أكبر هذه المشكلات أن المسلمين لا يجدون أحيانا مسجدا أو مصلى للصلاة فيه سواء كان في مكان سكنهم أم عملهم أم دراستهم وفي بعض الحالات يوجد المسجد أو المصلة ولكن لا يوجد العالم العارف بدين الإسلام الذي يرجع إليه المسلمون في أمورهم الصغيرة والكبيرة ومن ناحية أخرى قد يجد بعض المسلمين صعوبة في أداء الصلاة في أثناء أوقات العمل حيث تمنع بعض المؤسسات والشركات المسلمين من الخروج لأداء الصلاة ثانيا المشكلات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ثلاثة يواجه المسلمون مشكلات عديدة في بلاد الاغتراب فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وعلاقة الأولاد بالوالدين وتحاول تلك البلاد القضاء على هذا الجانب الثقافي حتى يذوب المسلمون في المجتمعات الجديدة ويؤدي ذلك إلى آثار خطيرة منها ألف يضعف سلطة الأب والأم على أولادهما با لا, لا تكون للأب قوامة في بيته جيم اجراء الزواج مدنيا وليس وفق الشريعة الإسلامية د زواج المسلمة من غير المسلم ها طلاق المرأة زوجها دون رغبته وعدم قدرة الزوج على الطلاق إلا بواسطة المحكمة واو منع تعدد الزوجات وإن كانت له ضرورة شرعية زي توزيع الميراث وفقا للقانون المدني وليس وفق الشريعة الإسلامية ثالثا مشكلات التعليم أربعة يواجه المسلمون مشكلات عديدة في تعليم أبنائهم في بلاد الاغتراب فنسبة أبناء المسلمين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية قليلة جدا كما أن كثيرا من أبناء المسلمين لا يكملون مرحلة التعليم العام لأسباب عديدة منها عدم قدرتهم على الاندماج في الجو الاجتماعي في المدارس أو لفقر آبائهم يخرجون من المدارس ليعملوا من أجل الحصول على مبلغ قليل من المال تحتاج إليه الأسرة خمسة حاول المسلمون في بلاد الاغتراب تعليم أبنائهم اللغة العربية ولجأوا إلى وسائل عديدة في ذلك منها مساعدة أبنائهم على حفظ أزاء من كتاب الله وبعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث معهم في البيت باللغة العربية لا بلغة البلد الذي يقيمون فيه أو إرسالهم لتعلم العربية في المساجد في عطلة نهاية الأسبوع وأحيانا يطلبون من وزارات التربية والتعليم في البلاد التي يقيمون بها تخصيص حصص في اليوم الدراسي لتعليم اللغة العربية وإنشاء مدارس خاصة لتعليم اللغة العربية والواقع أن تلك الوسائل مع أهميتها لم تضع حلا مفيدا لتلك المشكلة رابعا المشكلات الاجتماعية ستة من أهم المشكلات الاجتماعية التي واجهها المسلمون في بلاد الاغتراب ما يلي ألف الاختلاط غير المشروط تبيح معظم بلاد الاغتراب الاختلاط بين الرجال والنساء دون قيد وللإسلام موقف مختلف في موضوع الاختلاط فهو لا يبيحه إلا عند الضرورة وبشروط با الحجاب لا تقبل المجتمعات غير الإسلامية فكرة الحجاب وتحاربه كثير من الدول بوسائل عديدة بحيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى طرد الطالبة المحجبة من المدرسة وطرد المرأة العاملة من عملها إن لم تترك الحجاب ج الطعام والشراب للمسلمين نظام خاص في طعامهم وشرابهم فهناك أشياء قليلة لا تحل لهم ولهم طريقة خاصة في الذبح لا تراعى في البلاد غير المسلمة دال دفن الموتى يواجه المسلمون في بعض البلاد مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالدفن فالإسلام يوجب السرعة في غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وعدم وضعه في صندوق أو تابوت وفضلا عن ذلك ربما لا تكون للمسلمين أحيانا مقابر خاصة بهم